لقد كان لكم في رسول اللهم رحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله إلى هذا البرنامج مصابيح السنة الذي يأتيكم مقدما من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة العربية السعودية ولا يخفى على كل ذي عقل أن الإنسان في حياته محتاج ولا شك إلى من يرشده ويدله ومحتاج كذلك إلى قدوة تأخذ به إلى المسالك الحسنة وإلى سبل السلام وإلى الطرائق الصحيحة في العيش في حياته ولا أظن بل أجزم وأقسم على ذلك ألا أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة نقتدي بها في جميع تصرفاتنا وفي كل شأن من شؤون حياتنا ولما كان كذلك عليه الصلاة والسلام أردنا في هذه الحلقات أن نأتي على عدد من تفاصيل حياته عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وسلوكه مع أهله ومع صحابته رضوان الله عليهم ومع حتى أعدائه ف سنكون بإذن الله تعالى في هذه الحلقات منطلقين في هذه التفاصيل الحياتية للمصطفى عليه الصلاة والسلام علنا نخرج بإذن الله تعالى بكثير من الفوائد التي نسعد واياكم أن نستمع إليها من ضيفنا الكريم والدائم في مصابيح في السنة وهو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم أرحب بكم بداية دكتور عمر حياكم الله حيا الله المشاهدين ومشاهدات من الجميل جدا حقيقة أن يكون الحديث والحوار والمجلس والمنتدى حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الاتيان على أطرافها كلها من الأمور العصابة لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق وسنأتي بإذن الله تعالى معكم في سلسلة من الحلقات على مجموعة من حياته عليه الصلاة والسلام وسيرته الحسنة التي هي فعلا مصابيح وأنوار نقتدي بها في حياتنا أه بداية أه ماذا يعني لنا النبي صلى الله عليه وسلم والسلام والسلام. الحمد. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل الله وسلم افتح بالذي هو خير لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فلم يجعل الله سبحانه وتعالى لأهل هذه الملة قدوة مطلقة, مطلقة من كل وجه سواه عليه الصلاه والسلام وما ذاك إلا لأنه بأبيه وأمي ونفسي وما أملك كان مسددا مؤيدا وكانت أفعاله وأقواله وحركاته وسكناته كلها موضع قدوة وايضا من مواضع الاعجاز في حياتي صلى الله عليه وسلم أنها كانت كتابا مفتوحا مكشوفا ليس ثمة ورقة في هذا الكتاب يمكن أن تطوى أو نقول لا يمكن أن تكشف أو نستحي أن نذكرها جميل بل من وجوه الاعجاز التشريعي في كثرة زيجاته عليه الصلاة والسلام أنهن تحدثن بمختلف التفاصيل ولم يقل لهن يوم من الدهر ها انتبهنا لا تكشفنا هذا الموقف ولا تخبرنا الناس بهذا الحدث ابدا كانت حياته كتابا مكشوفا ومن مواطن الإعجاز ايضا حينما اختاروا سيرته عليه الصلاة والسلام أنه يعني كانت حياته عليه الصلاة والسلام كلها دعوة كما أن دعوته كانت حياه فليس ثمة موقف في حياته تقول هذا الموقف يطوى ولا يروى أو ليس في هذا الموقف عبرة ولا شيء كان عليه الصلاة والسلام يعيش الدعوة هكذا يعني لا يحتاج أن يقول رتبوا لنا محاضرة أو درسا حتى أبلغ رسالة ربي لا كان يبلغ رسالة الله عز وجل في كل موقف في كل كلمة في كل سكوت وسكون في تعامله مع زوجاته في تعامله مع أولاده في تعامله مع أصدقائه في تعامله مع جيرانه في تعامله مع أصحابه في تعامله مع أعدائه في الحرب في, السلم في العبادة في المعاملة في الشدة وفي الرخاء كان عليه الصلاة والسلام نموذجا يحتذى في كل هذه الأحوال ولهذا لا عجب أن نقرأ هذه الآية والذي قالها العليم الحكيم سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وهذه الآية نلحظ أنها جاءت في سورة الأحزاب وسورة الأحزاب كما يعلم الجميع جاءت تتحدث في مقدماتها عن الأزمة والشدة التي عاناها المسلمون في تلك الغزوة التي بلغ فيها الحال مبلغا عظيما وانقسم الناس فيها كسمان إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضون ما وعدنا الله ورسوله غرورا ثم على الضفة الأخرى جند الإيمان والرحمن ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ثم يأتي التعقيف بعدها لقد كان لكم في رسول الله سبحانه فهو موضع الاقتداء في كل حال وفي كل حين وزمان حتى لحظات الوفاة عليه الصلاة والسلام هي موضوع قدوة جميل إذا لعلنا نبدأ في في لحظات الحياة ثم نأتي كذلك بإذن الله تعالى ولعلها في حلقات أخرى قادمة بإذن الله تعالى على أيضا حالات ال ال ال الوفاة والال التي رأيناها في أو أو أو قرأناها وسمعناها عن وفاته عليه الصلاة والسلام لفت نظري في البداية حديثك عن زوجاته عليه الصلاة والسلام وفي ذلك أيضا من حكمة تشريعية وأنه كان لا يخفي شيئا ومن هذا أبدأ إن أذنت لي موضوع هذه الحلقة لنتحدث عن وفائه عليه الصلاة والسلام ويبدو للعيان كالشمس في ربيعة النهار وفائه عليه الصلاة والسلام مع زوجه خديجة رضوان الله عليها فضلا عن الوفاءات المتعددة والكثيرة وفاء النبي صلى, صلى الله عليه صلى وسلم, الله. وسلم العلانة نقول نتقرب إلى الله عز وجل بالحديث وفاء لهذا النبي نبي. نحن نتحدث عن الوفاء النبوي مما علمناه عليه الصلاة والسلام الوفاء هذا نحن نتحدث الآن وفاء ببعض حقه العظيم علينا صلوات الله وسلم صلى الله عليه وكل هذه الحلقات بل والله لو, لو عشنا طيلة حياتنا نتحدث عن سيرته لما أدت شيئا من حقه العظيم علينا، فما من مؤمن إلا وفي عنقه حق لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاء، علمنا الوفاء مع القريب ومع البعيد. فدعنا أخ الكريم يعني نطيل على بعض هذه المشاهد وأقول بعض لأن سرد الوفاء يمكنه أن يستغرق جميع هذه الحلقة. وإذا أذنت لي لأننا نعيش بين الناس ونحن من هؤلاء الناس. لا بد ان نربطها بواقعنا الذي نعيشه هذا لا بد حتى, حتى نقول نبرهن عمليا ان سنته عليه الصلاه والسلام معنا تعيش معنا ان اردنا ذلك جميل تحل مشاكلنا واقولها لا عاطفه لا والله اقولها من باب الواقع ودعنا نضرب بعض النماذج ولنقسها على ما يعيشه الناس تفضلت بذكر وفائه عليه الصلاه والسلام مع ازواجه من اقرب الناس إلى قلبه خديجة كما قال عليه الصلاة والسلام إني رزقت حبها وكان لي منها ولد تزوجها عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث وقبل أن يوحى إليه فكانت العلاقة أفضل وخيرا يعني خير يعني أفضل ما تكون العلاقة بين زوجين امتدت هذه العلاقة السنين لم يتزوج عليها صلوات الله وسلم عليه وسلم تزوج عليها ولم تكن سيبا ولم تكن بكرًا بل كانت ثيبا ورزق منها الولد فأكثر ذريته منه منها كانت من خديجة رضي الله تعالى عليها ماتت هذه الزوجة الطاهرة رضي الله تعالى عنها المبشرة بالجنة وهي حية سمعها أبلغ جبريل النبي عليه الصلاة والسلام بأن لها بيتا في الجنة لا صخب فيه ولا وصب كما كان بيته معها لم يكن فيه صخب ولا نصب ولا تعب كانت نعم الزوج الحاضنه لهذا الزوج الذي تلقى رسالات الله عز وجل فزع في اول ما نزل الوحي زملوني زملوني دثروني دثروني فتسمعه تلك الكلمات كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق يعني كانت تفهم بعقلها رضوان الله تعالى عليها أن مثل هذا الرجل الفاضل الذي سيرته كلها بيضاء لا يمكن أن يخذل كان أحوج ما يكون عليه الصلاة السلام إلى هذا الحنو وإلى هذه العاطفة التي تستوعب هذه المشاقة التي واجهها صلوات الله وسلامه وعندما زملته ودثرت نعم انطلقت به إلى ابن عمه لتبشره أنه سائر على طريق النبوة في مشاهد كثيرة يصعب اختصارها اللافت للنظر هنا أنها تموت رضوان الله عليها ولا يموت الوفاء وهذه اخلاق الكبار يستمر ذكرها حتى وفاته عليه الصلاه والسلام دعنا نذكر نماذج من هذا الوفاء النبوي العظيم ف ف فانه مثلا كان يذكرها كثيرا على طرف لسانه وهي امراه سبقته الى الدار الاخره كثره هذا الذكر اثار الغيره عند زوجاته الاخريات الأخريق. وخصوصا عائشه رضي الله تعالى عنها حتى قالت مره وهي الشابه الصغيره الفتيه التي لم يلمها النبي صلى الله عليه وسلم يوما على غيرتها وهذا من كمال عقله عليه الصلاه والسلام ومن كمال تفهمه لطبيعه المراه لم يلمها يوما على غيرتها لكنه كان يبين, له يبين لها سبب هذه المحبه قالت له عائشه يوما يا رسول الله ما لك في عجوز من قريش هلكت في سالف الدهر يعني ماتت هلكت في سالف الدهر ابدلك الله خيرا منها تعني نفسها فيتبسم عليه الصلاة والسلام ولا يلومها ولا يقرعها فتلك غيره جبلت عليها النساء لكن ماذا يقول كان يقول إني اوتيت حبها وكان لي منها ولد يا سلام. بل أعجب من هذا أن يمتد وفائه عليه الصلاه والسلام إلى إكرام أقاربها فكانت تأتي هالة أختها بنت خويلد هالة فكان يسمع صوتهم بعيد فيتذكر ذلك تلك الزوجة العظيمة ويتذكر تلك السنوات التي أمضاها مع خديجة فكان كل شيء يذكره بها يسمع صوتا بعيد ويقول اللهم هاله, اللهم هاله تأتيه الهديه من الهدايا فيبعثها في صدائق خديجة إذ والله تعالى عليها هذا الوفاء العظيم يعني إذا تأملته مع أن خديجة الآن لا تحاسبه ولا تنتظر منه شيئا قد انقطعت الصلة الجسدية والعاطفية التي يمكن أن تكون متبادلة من طرفين انقطعت لم يبق إلا موعود الله في الآخرة، لكن الكرام لا يتوقف وفاؤهم عند مرحلة من الزمن أبداً بل هو ممتد امتداد الحياة هذا يعني اسمح لي أبو سام يعني إذا تأملته والله إني أدهش من يعني حينما أقلب الواقع وأنظر يعني أصاد بشيء من الألم جميل أنت أتيت إلى الواقع الواقع الآن يعني إذا أتينا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ووأردنا أن ننزله على واقعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتيتُ حبها وكان لي منها وكان ولد وكان لي منها ولد هاتان الكلمتان لهاتان تعدان حقيقة من هاجن في الحياة الزوجية هل يوجد لن أقول هل يوجد لكن هل سمعت يوما من يقول عن زوجته إنني أحبها <تصفيق> هل سمعت يوماً؟ هذا قد يوجد لكنه للأسف قليل جدا بل بعض الرجال أحياناً يعني يشعر أن أن أن إرسال الرسائل العاطفية للزوجة وهي حية. دعك من بعد موتها يبلغ الناس الآخرين لا. إرسال هذه الرسائل العاطفية يرى أحياناً أنه انتقاص لقدريه. وهذا والله غاية النقص في الحقيقة. لا أحد أكمل منه صلى الله عليه وسلم. فهو الذي كان يعبر عن حبه وهي حية. بل اقول يعبر عن حبها وهي ميته لا تنتظر منه شيئا فما ظنك كيف كانت علاقته معها وهي, إيش؟ وهي حيه يعني. نحن نرتمس او نكتشف من هذا الثراء العاطفي الذي المخزون العاطفي الذي كان يخرج عليه الصلاه والسلام تجاه خديجه وهي ميته فما ظنك يوم ان كانت حيه الله. اجزم يقينا انه كان مضاعفا ثم اذا انتش عمر الشق الاخر وكان لي منها ولد يعني. كيف يكون الابن فعلا حلقة رأ... حلقة ورب نعم يعني من حكم الله سبحانه وتعالى يعني هذه الذرية من آثارها العظيمة أنها تحمل أحد الزوجين على التحمل وعلى الصبر وعلى كما يقال يعني دفن الزلات قدر الإمكان وعلى وعلى أيضا تذكر أن هذه المرأة تعبت أياما يعني لو فرضنا أن رجلا له خمسة أولاد من زوجته إذا ضربنا كل ولد تسعة أشهر أربعمائة وخمسين شهر عفوا خمسة وأربعون شهرا ليست بالسهولة يعني حملتهم وكره وضعته كرها الرجل الكريم يقدر هذا التعب والعناء كما أن الزوجة في المقابل قد يحصل من زوجها شيء من التقصير لكنها تتذكر صبره وتتذكر نفقته وتتذكر تعبه فكل من الزوجين ينظر إلى الإيجابيات التي بدله الآخر ليكون هذا أقوى لتدعيم رابطة الوفاء <تصفيق> يعني يؤلمني اخي الكريم ان بعض الرجال احيانا تكبر زوجته تتقدم في السن ثم يتزوج عليها الى هذا القدر لا لا إشكار فيه لكن المؤلم ما هو هو الاشياء الاولى نعم. التنكر لها نسيان وفائها <تصفيق> <تصفيق> صبره اي نعم خاصه انه في الغالب ان الزواج يتم في مقتبل العمر بالنسبه للرجل والمراه وفي مقتبل العمر يكون النقص والضعف الضعف واحيانا القصور الذي جبل عليه الإنسان طيش الشباب الأخطى ولا يكون للزوجة الثانية إلا ماذا إلا خلاصة الحياة وتجربتها فهل من الوفاء أن يتنكر الزوج لزوجه بعد أن تقدمت السن بها مريضت ما استطاعت أن تقوم بواجباته كما ينبغي لظروف خاصة تتعلق بها صحية أو غيرها لا والله ليس من الوفاء شكرا الله خير شيخ عمر وفاءات النبي كما قلنا في المقدمة يعني لا حصرة ولا عد لها عليه الصلاة والسلام. أتيت إلى, إلى هذا المثال الجميل داخل البيت. ماذا عن خارجاء البيت مع الصحابي مع الغير غير المسلم أو العدو حتى. في الدقائق الأربع الأخيرة. تمام. يعني دعنا ننتقل إلى نقل بعيدة. يعني نبدأ نحن من النقطة الأولى. ودعنا ننتقل إلى النقطة الأخيرة لنعرف المسافة فيما بعد بين النقط. جميل. في غزوة بدر. لما جمع الأسرة بين يديه صلى الله عليه وسلم وجلهم من صناديد قريش والعدد كان قرابة الألف بالنسبة لجيش المشركين أسر منهم سبعون وقتل منهم سبعون هذه ال... هذه... هذا الجمع من الأسرة ذكره بشيء أو أراد أن يوصل من خلال هذا المشهد ألم أقل قبل قليل إن دعوته حياة وحياته دعوة استغل هذا المشهد وقال لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء لأطلقتهم له من هو المطعم بن عدي رجل من كبار رجالات قريش تقدمت وفاته لكن كان له موقف لم ينسه عليه الصلاة والسلام واراد ان أن يوصل رسالة ليس لاصحابه فقط بل حتى للمشركين أنني وإن اختلفت معكم وإن التقينا بالسيوف اختلف الدين لكن ثمة معاني من الأخلاق لا يمكن أن تذيبها هذه الحروب ولا يمكن أن تزول بحصول هذا النزاع أو هذا القتال بيننا إنه خلق الوفاء المطعم بن عدي لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف ورجع طريدا جريحا عليه الصلاة والسلام قد بلغ منه الأذى كل مبلغ فيأتي إلى مكة فلا يجد أحد يدخل في جواره إلا المطعم بن عدي في جوار المطعم والعرب لهم اعراف كما يقال يدخل في جوار رجل خلص كما يقال في اللهجه العاميه او الدارجه بوجهك مثلا او انا في حماك او شيء من هذا القبيل فيقول المطعم بن عدي ان محمدا قد دخل في جواري فلا يحل لاحد ان يقرب او كلمه نحوها ويأمر اربعه من اولاده يطيفون به فيدخل النبي عليه الصلاه والسلام مكه من الطائف وكأنه أحد الفاتحين مع أنه دخل جريحا طريدا مشردا عليه الصلاه والسلام لم ينس صلى الله عليه وسلم مع تقادم الزمن هذا الموقف ولم يقل إنه رجل كافر لا إنه يسير في ضوء قول الله تبارك وتعالى بمفهوم الآية العام ولا تنسوا الفضل بينكم فماذا تتوقع أخي ابا اسامه إذا كان هذا وفاؤه مع أناس يختلفون معه في الدين والعقيدة أتراه يكون في وفائه مع اخوانه مع اصحابه مع جيرانه اقل هذا عليه الصلاه والسلام ونسال الله العلي القدير ان يرزقنا الاقتداء به عليه الصلاه والسلام عموما وبوفائه في بيته ومع غيره من من من مع غيرنا من الناس انتهت حلقتنا دكتور عمر لكن لم ينتهي لقاؤنا بك سنلتقي باذن الله تعالى في حلقه اخرى للحديث عن خلق اخر وسلوك اخر وتصرف اخر وصفه اخرى من صفات النبي عليه الصلاة والسلام في ختام هذه الحلقة مشاهدي الكرام أتوجه بالشكر الجزيل لله عز وجل إذ وفقنا للجلوس في مجلس السيرة هذا وفي مصابيح السنة البرنامج الذي نقدم لكم حلقة من حلقاته وبإذن الله تعالى نقدم لكم لاحقا مجموعة أخرى من الحلقات التي ضيفها الدائم هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم نراكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته